ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرننكم شنآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاووا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ, والمنخنقة وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ وَمَا أَكَلَهُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا, وأن تستقسموا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسالون ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا إذا آتيتموهن كجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخبان ومن يكفر بالإيمان فقد حبق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسفوا من رؤوسكم وأرجلكم إلى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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا, إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الله مك قني إسرائ إلى بعثنا منهم ثن عش وونقيبا وقال الله إني معكم لئن أقتُ م الصالة وأاديتُ مذكات برسلي بصري زرت موهم وأآمات بصري الله ق حزان ال عنكم سي آادكم عنكم سيئاتكم فمن كفر بعد ذلك منكم فَقَدْ فقد وإلى سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون عَمَّا عن مواضعه ونسوا مِمَّا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا انا نصارا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فاضوينا بينهم العداوه الله الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم وسورنا يبين لكم كثيرا مما كنتم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله روا كتاب مبين يهدي به الله من التبع لرونه صبر السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَرَفَةً مِّنَ الرُّسُلِ أَنذَرُكُمْ مَّا جَاءَنَا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير واذ قال موسى في يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم اذكروا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قل عليهم نبأ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المدّعين لئن بست إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه له فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسات في الأرض فكأنها قتل الناس جميعا ومن جَمِيعًا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم, ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وعرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا, فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به, ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكذب من بعد مواضعه يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فَلَا تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ سَمَّارُونَ لِيُغَرُّوا بِهِ أَكَاَرُونَهَا لِلْسُّحْتِ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والكذر بالكذر والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وطفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدًا ونورٌ ومصدِّقًا لما بين يديه من التوراة وهدًا وموعظةً للمتغين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأمائك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولا ليذلوكم ولكن ليذلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية نبرون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فتول الذين في قلوبهم وهم يسارعون فيهم يقولون نخشى, يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فسوف يكت الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلامذة ذلك فضل الله يكتهم ليشأه والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راغبون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين الكتاب من قبلكم والكفار اولياؤا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الْقِرَدَةَ والخنازير وَعَبَدَ الطغوت أُولَئِكَ شر مَكَانًا واضل عن سَوَاءِ السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُعت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلَّت أيديهم ولعِموا بما قالوا بل يداه مبسوط كان كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبراء إلى يوم القيامة كلما أبقضوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وما أنزل إليهم من ربهم لَأَكَلُوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم قمة بقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصوك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيننك فيهم مما انزل اليك من ربك طغيانوا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابره والنصارى من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم الرسل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعم وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حضن الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد يكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم يندهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما المسيح ذن مريم إلا رسولٌ قد خلَتْ من قبله الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ انظر كيف نبيِّن لهم الآيات ثم انظر أنا يُؤفَكون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَالرَّهُ وَلَ قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قَوْمٍ قَدْ قوم مِنْ قبل وأول كثيرا وأول كثيرا وأول عن سواه السبيل لعن الذين دفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا لا يتناولون من كيلفعون لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سَخِطَ أن سخّت الله عليهم أن سخّت الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم متخذهم أولياء متخذهم كثيرا منهم فاسقون. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ الناس عداوة للذين الْيَهُودَ اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ ولدجدن قابهم وودة للذين آمنوا والذين إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ ذلك مِنْهُمْ منهم وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لا يستكبرون وإذا سمعوا ما قُدِّل إلى الرسول ترى تفيم من الدمع مما عوف تراء أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونقوم أيه ودخلنا ونقوم أيه ودخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا قلباك ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما وزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إلى حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون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 يا أيها الذين آمنوا لا يدلونكوا الله لشيء من الصيد تناه تناهوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدروا الصيد وأنتم حرم وما وعد له منكم متعمد فجزاء مثل ما قدر فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لوى عدل منكم هدياً بالغ, الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسافين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهو الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تدد تَسُؤْكُمْ تساؤلهم وإن عَنْهَا عنها حين الْقُرْآنُ القرآن تدد لكم الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سامبة ولا وسيلة ولا, ولا, ولا حان ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإلى قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قارو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يتدون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 فأصابتكم مصيدة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين فإن نُثر على أنهما استحق إثنا فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعددينا, ومعددينا انا إذاً لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن تودّ أيمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يَوْمَ يَجْمَعُ الله الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْ تَعْلَّامُوا الْغُيُوبِ إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك روح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتام والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ دففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا, فقال الذين كفروا من هم ان هذا الا سحر مبين واذ اوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أو قد صدقتنا أو قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء ما من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَنَيْتُهُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِيْمَرِيَّ مَأْنَتْ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُنِي وَأُمْمَ يَالَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما امرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك